بوك تو <تصفيق> بويت الليش خمسة واربعون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خمسة واربعون <صفيق> سينما هولي في السينما في السينما <تصفيق> <تصفيق> أمرا سينما يجيت تاي <تيتي> <تصفيق> نريد الذهاب إلى السينما نريد الذهاب إلى السينما. আজকে একটা ভালো ফিল্ম اليوم يعرض فيلم جيد. اليوم يعرض فيلم جيد. فيلمটা বা ছবিটা الفيلم جديد تماما. الفيلم جديد تماماً كاش ريزيسٹر كوت هاي شباك التذاكر؟ أين شباك التذاكر؟ آخنو كي كونو سيط خالياً چه؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ تيكيتر دام كوتو؟ بكم تذاكر الدخول؟ بكم تذاكر الدخول؟ فيلم باছবি কখন শুরু হয়? متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ فيلم باছবি কতক্ষণ ধরে চলবে? كم يدوم الفيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ টিকিট সংরক্ষণ করা যাবে আমি সব থেকে পেছনে বসতে চাই আমি সামনে বসতে চাই اريد ان اجلس في الأمام أريد ان اجلس في الأمام عمي ماخانه أجلس جاي اريد ان اجلس في الوسط أريد أجلس في الوسط كان الفيلم مثيرا كان الفيلم مثيرا ফিল্মটা একঘেয়ে ছিল না কিন্তু যে বইয়ের উপর ভিত্তি করে ফিল্মটা তৈরি হয়েছিল সেটা আরো ভালো ছিল কানা অফ আনহু كان افضل كيف كانت الموسيقى كيف كانت الموسيقى كيف كان الممثلون كيف كان الممثلون انجليجي هل كانت هناك ت حوارية بالإنجليزية هل كانت هناك تجم حوارية بالإنجليزية؟